إذ رآ ناراً فقال لأهلهم كثوا اني آنست ناراً فقال لأهلهم كثوا إني آنست ناراً لعلي اتيكم منها بقبس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 قَالَ هِيَا عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَغُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ سنعيد غاصيرته الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير. لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرع لي صدري ويسر لي امري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أذري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى وَلَقَدْ عليك عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحَى أَنِقَذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاعِ لِيَأْخُذْهُ عَذُوٌ لِّي وَعَذُوٌ لَّهِ وَأَلْقَيْتُ عليك مَحَبَّةً مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أُخْتُكَ فتقول هل أذلكم على من يكفله فرجعناك إلى أُمِّكَ كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فطونا فلبست سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي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 إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى من كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فمن ربكما يَا مُوسَى قَالَ ربنا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خلقه ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى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 فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى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 قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثل فاجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا وقد افلح اليوم من استعلى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 فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جزوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا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 انه من يات ربه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئك لهم الدرجات العلى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 افطال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاغفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا ملنا اوزارا من دينه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري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 لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وقشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا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 وقل رب جذني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجذ له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا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 ومن أَعْرَضَ عن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَحْمَى وَقَدْ كنت بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وكذلك اليوم تنسى وكذلك نرجي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى افلم يَهْدِ لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يَمْشُونَ في متاكلهم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 وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والآخبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو اننا اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا لقالوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزى